بوك 2 99 تسعة وتسعون تسعة وتسعون حالة الإضافة حالة الإضافة كوشكامة قطة صديقتي Pes mého přítele Kelbu Kelb صديقي Hračky mých dětí. Elábu atfeli. atfali. To je plášť mého kolegy. <تصفيق> <تصفيق> هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. To هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. Knoflík <تصفيق> u <تصفيق> <تصفيق> زر القميص قد انقطع. زر Rad in Kata. od garáže je pryč. Miftahul karaj mafkud. Muftah el karaj mafchud vedoucího počítač je rozbitý. Komputer el mudir mutahatl. Komputer el mudir mutahatl. Kdo jsou rodiče té dívky? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ يقصد أستا كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ تندوم ستينا كونت المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع. آخر, Jak se jmenuje hlavní město Švýcarska? Jak se jmenuje ta kniha? Jak se jmenují sousedovic děti? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ kiedy mają dzieci prázdniny? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ kde są návštěvní godziny lekarze? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ kiedy متى المتحف؟ متى يفتح المتحف؟